113. وانقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز 115. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 112. إن الله تميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا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 ثَّ المول و ياً